من يستغفرهم راضب اللي تعالى سيئات عملنا الله تعالى فلا وما يضل فلا هذه له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبد رسوله ثم نبدأ. باب, باب زكاة السائمة الأعوام باب قال الشيخ مراعي رحمه الله تجب فيها لثلاثة شروط. باب زكاة السائمة السو معنى الراعي سامع. سوم سوم المعنى راعي سوم معنى الرعي عكس الرعي المعلوفة عكس التي ترعى باهيمة المعلوفة قال تجب فيها بثلاثة شروط أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين للعمل الشرط الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحو الشرط الثالث أن تبلغ نصاب يبدأ بالنسبة لشروط زكاة السائمة عشان أزكي عن السائمة لبهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم لابد لها من شروط لابد لها من شروط عشان تسمى زكاة السائمة زكاة بهيمة الأنعام الشرط الأول أن تتخذ للدر در اللي هو اللبن يعني. والنسل والتسمين در العمل لبما تكون شيء تعمل عند الإنسان ولكن تتخذ للدرج والنسل والتسمين قال إمام أحمد رحمه الله ليس في العوامل زكاء ليس في العوامل حيوانات اللي هي بتعمل ليس فيها زكاء الشرط الثاني أن تسوم أي طرع المباح أكثر الحول طرع المباح أكثر الحول إب تكون راعية طرع إب الإنسان لا يشتري لها طعام لا يشتري لها علف لا يشتري لها شيء ولكن طرع المباح المباح اللي هو الكلاء اللي هو الكلاء الذي لا يملكه أحد المباح إذا كان هذا الحيوان يرعى المباح ويأكل هذا المباح أكثر الحول, أكثر الحول فده الشرط الثاني الذي يعني إذا حدث يجب على الإنسان أن يخرج زكاة سائمة الأنعام لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في كل إبل سائمة في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنات لبو. ده حديث روالإمام أحمد وأبو دهود النسائي وحسن الشيخ الألبان الشهد منه كلمة سائمة في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون في سائمتها في أو الحديث الآخر حديث الصديق مرفوعا وفي الغنم في سائمتها في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاه ففيها شاه حديث أيضا صحيح وفي حديث آخر إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاتا شاتا واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربه إلا أن يشاء ربها يعني صاحبه يعني. المراد بين هذه الأحاديث ذكر لفظة السوم يبقى الشرط الثاني أن تسوم أكثر المباح الشرط الثالث أن تبلغ نصاب تبلغ نصاب طب نصاب الإبل كام يقول فأقل نصاب الإبل خمس, خمس. وفيها شاه وفيها شاه ثم في كل خمس شاه إلى خمسة وعشرين فتجب بنت مخاض بنت مخاض بنت مخاض يقول وهي ما تم لها سنة وهي ما تم لها سنة ده إجماعاً إجماعاً متطق عليه نفيش خلاف في زين يبال لابد من النصاب يبال ممكن الإنسان يكون عنده حيوانات ممكن عنده أنعام إبه البقر ولكن لم تبلغ النصاب فإذا بلغت النصاب وجب على الإنسان أن يخرج زكاة تماماً أقل نصاب الإبه الكام يقول خمس, خمس. وفيها شاة يب خمس جمال مش هتطلع جمال مش هتطلع ناقة ولكن هتطلع إيه هتطلع شاة فيها خمس يقول أقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة ثم في كل خمس شاة إلى خمسة وعشرين فتجب بنت مخاض بنت مخاض اللي هي حامل يعني ناقة وتم لها سنة وفي ستة وثلاثين بنت لبون لها سنتان بنت لبون لها سنتان وفي 46 حقة وفي 46 حقة لها ثلاث سنين وفي 61 جزعة, جزعة لها أربع سنين وفي 46 ابنة لبون ابنة لبون اثنين يعني وفي 91 حقتان, حقتان يقول إلى 120 هذا كل مجمع عليه هذا كل مجمع عليه وفي 121 ثلاث بنات لبون وفي 121 ثلاث بنات لبون إلى 130 فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه إبا في 121 121 إبا ثلاث بنات لبون إلى 130 إلى 130 فيستقر في كل 40 هنطلع بنت لبون وفي كل 50 هنطلع حقه ده كلام الجماهير على هذا الشيء ده كلام الجماهير إبا هذه المسألة الجماهير أهل العلم على إيه؟ على زل يقول حديث أنس أن أبا بكر الصديق كتب له أنسي المالك يعني حين وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فلا ومن سئل إلى فوقها فلا يعطي في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاف في كل خمس شاف فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض ففيها بنت مخاض فإلا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إذا لو مش وجود بنت مخاض إبا يعد الإنسان إلى ابن لبون ذكر لو سنة تانية فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيهما بنت لبون أنثى فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفح، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة جذعة يعني عندها أربع سنوات فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنة لبو فإذا بلغت 91 إلى 200 ففيها حقتان طروقة الفح، فإذا زادت حق فإذا زادت حقتان طروقات الفح فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حق ده الحديث رواه الإمام أحمد وأبو دود والنسائي وده صححه الشيخ الألباني وكذلك البخاري رواه ولكن قطعه في موضع ده بالنسبة لنصاب الإبل أو الأنصبة تحفظ الأنصبة ديها تحفظ كما هي بدأ نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فهي تحفظ هذه الإبل برضه ممكن نوضحها شوية يبقى ممكن يعني تعمل لها جدول كده نقول نصاب الابل يبقى من 5 إلى 9 هيكون فيها من 5 إلى 9 يكون فيها شات من 10 ل 14 هيكون فيها هيكون من 15 إلى 19 هيكون فيها ثلاث شياه من 20 ل 24 هيكون فيها اربع من 25 ل 35 هيكون فيها كام بنت محاضر هي لها إيه؟ لها سنة. لها سنة. من ستة وتلاتين إذا من من بنت محاض من الإبل لها سنة من ستة وتلاتين لها سنتين من لستين حقه لها ثلاث سنين من واحد وستين لخمسة وسبعين هتب لها أربع سنين أربع سنين من ستة وسبعين من ستة وسبعين لتسعين بنت لبو من واحد وتسعين لمية وعشرين حقتان حقتان طب بعد كده هنحسبها ازاي فإذا زادت فإذا زادت عن مية وعشرين فالواجب هتقسم ه تقص عشان مطلوبش نفس. أنا شيء إذا مش تفضل مش كده. لا هتتغير الآن. الفريضة هتتغير الآن بالعشرة. اللي فإذا زادت مية فالواجب في كل 40 بنت بنتلبوه وفي كل خمسين حق وفي كل خمسين حق هيبه مية واحد وعشرين هيبه يطرح واحد وعشرين قسّمها. فاكم خمسين وفاكم أربعين يب هنب بالنسبة تلات إيه بنات لبو طوفم 130 وتلاتين لا هيب بحقه وبنت تلبو حقه وبنت إيه حقه وبنت تلبو الأشياء دي تحفظ أشياء دي تحفظ ما هيب 130 حقه وبن وفي 150 هيب فاس حقا في 160 وستين هيب أربع بنات لبو 160 هيب أربع بنات لبو في 180 أتبّى حقتان وبنت لبون حقتان وبنت لبون الشيئة مهمة هتبوها. يعني التفصلت لم يشتلجى عندك إيه. وفي ده هو داخل أنا فاصصها لك يعني هو ضمن في الحديث وإنت ممكن إيه يعني اقتلق عليك وفي 180 أتبى حقتان وبنت لبون طف في 200 أتب إيه في 200 خمس بنات لبون خمس بنات لبون أو أربع حقا خمس بنات لبون أو أربع حقا وهكذا هتمشي إيه هتمشي بالوضع له كده وقت بلد ما هكذا. طيب سلمنا من وجبت عليه بنت لبون وعديمه وجب عليك في الفرضة تحت بنت لبون وتدور في الإبل ما فيش بنت لبون. هتعمله له أن يخرج بنت مخاض بنت مخاض ويدفع الجبران يدفع الجبران الجبران هايكون إيه شيطان هايكون أو عشرون درهم أو عشرون إيه أو عشرون درهم او يدفع حقه ويأخذ باق يدفع حقه وخذلي ويأخذ الباق. ذا لنصاب الإبل، طب نصاب الغنم باء نصاب البقر يا ترى يكون إيه؟ يقول أقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية ثلاثون ثلاثون يباء ثلاثون, ثلاثون دولت سنوم كام كبار صغار لا يشترط أهم شيء يكون إيه ثلاثين وثلاثون وفيها تبيع وهو ما له سنة وفيها تبيع وهو ما له سنة تبيع ما من إيه؟ من أنه يتبع أمه يدعي يتبع أم وأنتو والله لو لاتوا كده يكون أفضل يعني دولة أصحاب الجذر لو دون كده يكون أفضل بكثير سواء هنا أو هنا بقى. حتى لو في حد هنا مش شايفه واخد بلد ما يتخداش يعني يجي برضه هنا آه. يعني مرارا وتكرار ومتا برضو ممكن تلاقيه كده برزاك من الله خير عادي إذنك. ماشي يعني الإنسان دايما يتأدب بجلسة طلب العلم. بجلسة نفسها لها أدب. لها أدب. جلسة نفسها لها أدب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل ذلك لما نزل منزلًا أصحابه تفرقوا. زي حالةكم كده. داراكن وده قاعد على مين كامل ومش لازمة وخدب له وده في يمين وده شمال يبقى النبي غاضب وقال ما لي أراكم عزيز ما لي أراكم عزيز لو حد عنده غضروف أو يعمل عمليات في ظهره أو بتعمل عن فيش مشكلة يتبقى ما مالي أراكم عزين يعني متفرقين فلما نزلوا بعد ذلك منزلا كان يمثل أخو أخا. ماشي لكن إحنا للأسف تعودنا على كده تعودنا ده يمدد وده يخد راحته ده ولا نكير ولا نكير فما نجد مربي أو معلم أو محاضر أو مدرس بينبي على هذه الأداة وهذه الأخلاق بنجد نكير واستنكار يعني تبليه ما فلان بدي ما بتعملش الكلام ده وفلان وفلان الغرض المقصود في أداب راعي الأداب الإنسان يعلم يقينا أن الملائكة تحفنا الرحمة تنزل علينا تغشنا السكينة يبقى ب في أداب في أداب يبقى الإنسان يتقل لا تبارك وتعالى في المجلس عباد مجلس عباد نجينا عشان نعبد ربنا تبارك وتعالى مجلس عباد يبقى الغرض المقصود في الأداب مش عاوزين نبي كل مرة أصحاب الجدر أصحاب كذا ولا ربنا كلمكم ما يمد في عمركم عند الواحد منكم تسعين متين سنة ولا شيء ممكن يركن على عمود أو بتا أما لسه شباب وبتركنوا وبترحراحوا كده مش عارف يعني طيب نرجع لكلامنا تاني أقل نصاب البقر كام أهلية كانت أو وحشية ثلاثون وفيها تبيع وهو ملو سنة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة لقول معاذ رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرني أن أخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسم من كل أربعين مسم ده حديث رواه الإمام أحمد وصحح الشيخ الألباني رحمه الله يبقى دانا نصاب إيه نصاب البقر برضو نشوف نصاب البقر مع بعض يبقى من تلتين لتسعة وتلتين يبقى فيه إيه ترى يبقى فيه إيه تبيعة أو تبيعة تبيعة أو تبيعة هيب التبيعة لكم لوسنة من أربعين إلى تسعة وخمسين فيها مو سن لا هي مو سن سنة سنة من 60 إلى 69 وستين هيب فائة تبيعان أو تبيعته تبيعان أو, أو تبيعته طيب هيب بعد كده من كل ت... في كل 30 هيب في كل ثلاثين بعد كده تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين إيه مسنة. وفي كل 40 مو سن خمسين هيب فاكم 50 ب طب هبها كان. هبها كان. تبيع ومسن. تبيع ومسن. وفي 100 هيبقى فيها في مية ب3 وفي تبعات أو ثلاث مسنات أو ثلاث إيه مسنات وهكذا يمشي إيه يمشي الفرع. طيب بالنسبة لنصاب الغنم بل نصاب الغنم هيكون كم نصاب الغنم؟ يقول أقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية أقل نصاب الغنم أهليّة كانت أو وحشية أربعون هنا يعني بيحترز بيقول وحشية وهي غير الضباء الضباء اللي هي الغزلانة. الغزال لو معروف قال بعضهم يذكرونها ولا تعلم ولعلها توجد في بعض الأمكن يعني ما نعرفهاش ولا شفناها ولا حتى الشرح اللي ايه اللي بشرح الكتاب الشيخ إبراهيم رحمه الله يقول لنا ما عرفهاش يبا أهلية كانت أو وحشية فيها أربعون أربع يبا النصاب بتاعها بتاع الغنم أربعون وفيها, شاه. وفيها إيه؟ شاه الشاه طلع معزة طلع خروف ما تفتكش معزة خروف ما تفتكش لها سن أو جزعة الضاء جزع الضاء الضأ. يعني لها ستة ايه ستة أشه ستة أشهر. طبعا هنا بذكروا الحنابلة ستة أشهر. الأحوات هي مختلفة في لاحوطة بنسن، لاحوطة بنيسنس. لكن لو أخرت ستة أشهر من فلا فيلبس. لقول صعد بن ديسم أتاني رجلان على بعيد. فقال إن رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صلاقة غنمك. قلت فأي شيء تأخذان؟ فأي شيء اختبرهم يا حتمنتها تعودوا؟ اختبر فأي شيء تأخذان؟ قال عناق جذعة أو ثنية أو ده الحديث رأى أبو داود ويعني اسنده في ضعف يسير ولأن هذا السن هو المجز في الاضحية كذلك في الزكاة يقول وفي إحدى وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث شيئة ثلاث عندكم ايه بعد كده؟ هو المتن في سقط في سقطه اللي عنده صحيح. وفي 400 4 ش وفي أربع مئة أربع شية. ثم في كل مئة ش ثم في كل 100 لما روى أنس في كتاب الصدقات قال وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 ش فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان فإذا زادت على 200 إلى 300 برضو فيها سقط اللي عندكم النسخ اللي فيها سقط صححوه ماشي. يقول فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاث مائة. ففي كل مئة شاه فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربه إلا أن يشاء ربه إبا فرك الإنسان الفضل سان في إنسان كريم إبا مش معنى الكلام إن النصاب بتاعي لم يبلغ مش معنى كده ما تطلعش إلا أني شاء ربه الرب الصاحب يعني عاوز تطلع إبا جزاكم الله خير وتؤجر على هزالين الشي هتزح صاحب الشيخ الألباني وراء الإمام أحمد وأبو داو برضه هنشوف نصاب الغنم نصاب الغنم من 40 إلى 120 هيكون فاكم هيكون فيها هشام من 121 إلى 200 هيكون فاكم ها بس يبرح عليه شوي من 121 ل 200 يكون فا من 201 واحد ل 299 يكون فا كام؟ ثلاث شيا طيب بعد كده هنبدأ نشوف هنقسمها مئات هنجسمها ايه؟ مية تقسم 100 هيبقى في كل مئة كام؟ شا طيب تلتمية تسعة وتسعين هيبقى فا كام؟ ثلاث شيا طيب ربع أربع شيا ما تتجسمها بالمية سهلة دي. هتقسم بالايه؟ مية كل مية مية شا طيب في ربع تسعة وتسعين برنامج يبى الواقص هنا كم الواقص أعلى واقص يبى الواقص هنا كم تسعة ماشي يبى عالي يبقى بالسين أو وقص أو وقص. ماشي يبقى ما بين الفرضتين ما بين الليه الفرضتين يبى هتبى من أول مية بعد كده هنقسم كل في إيه كل فيها ش إلى يعني إلى غير ذلك إلى غير ذلك دي تحفظ كما إيه؟ كما فصل برضو من الفصول المهمة في الخلطة فصل في في الخلطة إيه الخلطة ديت؟ الشركة إنسان مشترك مع إنسان إنسان عنده غنم أو عنده إبل أو عنده بقر ده حاطط البقر بتاعه معده ودا حاطط الغنم بتاعه مع ده الاثنين خلطنهم مع بعض اسمها اللي؟ الخلطة معنى الشركة يقول إذا اختلط اثنان فأكثر إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشي في نصاب ماشية لهم جميع الحول في نصاب ماشية لهم في نصاب ماشية لهم جميع الحول جميع الحول يبقى مش نص الحول ولا 3/4 جميع الحول السنة كلها مع بعض اي يشتركوا في ايه يقول اشترك في المبيت في بيته مع بعض المسرح مسرح مع بعض المحلب واحد الفحل واحد ممكن ده محل نظر يعني المرعى يبقى المرعى واحد المسرح واحد المبيت واحد المحلب الفحل على قول ذكيه ك الواحد ذكيك الواحد كان هم دول نصاب واحد نصاب ايه نصاب واحد يبقى الواحد ولا تشترط نية الخلط لا تشترط ان انا لا ما نويتش انا معك بس ما نويتش نويت ما نويتش مش هتفرق لا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل اهو ان اختلف النوى البقر والجاموس والضأن والماعز لما روى أنس في كتاب الصدقات قال ولا يجمع بين متفرق عليه الصلاة والسلام قال ولا يجمع بين متفرق وليفرق بين مجتمع خشة الصدقة وما كان من خليطين فإنهم يتراجعان بالسوي إنهم يتراجعان بالسوي في حديث رواه الإمام أحمد وابو داود والنسائي وصحح الشيخ الألباني رحمه الله يبقى الخلطة يبقى لا يفرق بين مجتمع يعني يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين ايه بين متفرق ليه الصدقة طيب لو واحد عنده ثمانين لو واحد عنده ثمانين زي ما إحنا خدنا الآن يب علىهم كم طيب لو أربعين طيب يبقى لو كل واحد دي ودي كل واحد يطلع طب لو مع بعض أربعين وأربعين هاي يب فهمت يب لو يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشة الصدقة. تاب التفرق والتجميع قد تزيد الخلطة تخفيفا وإيه وتسقيلة. يبنا نشوف كدا. يقول قد تف... تف... تفيد الخ الخلطة تغليضا كثنين اختلطا بأربعين ش شوف كثنين اختلطا بأربعين ش لكل واحد عشرون يلزمهم ايه طب لو كل واحد عشرين معلوش شيء لو ضموهم على بعض هيبو ايه هيبقى علوم ماشي يبديه تفيد الإيه التغليظ والعكس ممكن تفيد التخفيف قال وتخفيفاً كثلاثة اختلطوا بمئة وعشرين شان ثلاثة لهم مئة وعشرين شان لكل واحد أربعون يلزمهم إيه؟ طيب مع عدم الخلطة يلزمهم إيه؟ بل غرض المقصود لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين متفرق خشة الصدقة طيب ده بالنسبة يا ترى حكم عام لجميع الزكوات؟ زكاة الزراعة السمار وزكاة الإبل وزكاة سائمة الأعام وزكاة النقل وزكاة الركاز طرأ الحكم ده حكم عام كحكم فقهي كحكم شر حكم عام على جميع الزكوات ولا في سائمة الأعام بس في سائمة الأعام بس بس في سائمة الأعام مش معناها إن أنا فلوسي مع فلوسك ممكن نفرّبكم ممكن نجمعهم لا لا لذلك يقول ولا أثر لتفريق المال يبقى زكاة المال مش دخل في في الحكم ده ولا أثر لتفريق المال ولا خلطته يبنته ما خمسين ألف وعند الأخ محمد خمسين ألف وخذ برا عند الأخ إبراهيم خمسين ألف عند الأخ سوا جمعتهم فرقتهم أنا ببلدي الآن أنا ببلد مصر ليه فلوس في العراق ليه فلوس في إسرائيل واخد برا في إنجلترا في أي مكان يبلا أصل لتفريقة الإيه المال والجمع الإيه المال ده اللي عاوز لكن كما قدمنا قبل زال لو أن الإنسان معه مال بيت ألف وعليه خمسين وله خمسين عند الناس يطلع على كم مية وخمسين الله على مية لو وخمسين لو عنده سيولة في 150 وله عند الناس ماشي وهو الناس مديون له بخمسين ألف يطلع على كم زكاة ماله مية ألف مية تضعف تضعف في العربية يبقى مية وخمسين ألف الصور لو أنا معاي مية ألف وعليه خمسين أطلع الزكاة له على الراجح على اللي على الراجح من كلام أهل العلم وإن كان دي مش مستحبة يعني أفضل تبقى كريم مع ربك تبارك وتعالى لكن لو طلحتك لو خصمت الدين كحكم شرعي جوز كحكم شرعي يقول ولا أثر لتفريق المال ولا خلطته نص على الإمام أحمد لأن الخبر لا يمكن حمله على غير المشي آه لأن الخبر إيه؟ لا يمكن حمله على غير المشية اللي هي البقر الغنم البهيمة الأنعامية ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أن يضم مال الواحد بعضه إلى بعض شوف ولا يختلف المذهب في سائل الأموال أن يضم مال الواحد بعضه إلى بعض. تقربت البلدان أو تبعدت لعدم تأثير الخلطة فيه. ده بيسكرب له قدامه في كتابه الكاب. يعني إن الصورة اللي احنا ذكرناها من شوية. أنت الآن في مصر معاك خمسين ألف وليك فلوس في العراق مصر خمسين ألف. يا ترى تطلع على دولة وما تطلعش على هناك. ترى مت مقيم في مصر تطلع على كام عالمي. قبلك الصورة أنت مقيم في العراق ماشي وليك فلوس في مصر. بس أنت مقيم في العراق ومعك سيولة فيه خمسين الف. طلع على خمسين طالما أنت في العراق وبتوع مصر لأ يبقى طلع على تطلع الجميع فهمت الصورة؟ طيب ما لم يكن المال سائمة ما لم يكن المال سائمة فإن كانت سائمة بمحلين سائمة بمحلين يبقى أنت عندك أنعام في المصر وأنعام تانية في بلد تاني في العراق مثلاً. بينهما مسافة قصر أو هنا في كفر الشيخ وفي القاهرة أو في السويس أو في المنصورة مسافة قصر فلكل حكم نفس فلكل حكم نفسي فلكل حكم نفسه فإن كان له شياه فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال بعدد المحال شوف إن كان له شياه بمحال متباعدة عنده هنا أربعين في المكان ده وعنده أربعين في مكان تاني بينهم مسافة قصر يبقى لكل مكان يطلعه زكاة مال لا يضمهم ولا إيه ولا فهم متفرقين يبقى ما يضمهمش ده اللي عاوز يذكره كان له شياه بمحال متباعده في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال ولا شيء عليه الا لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة ما لم يكن ايه ما لم يكن خلط لعموم قوله عليه الصلاه والسلام لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق والشياه الصدق باب آخر من الأبواب المهمة باب زكاة الخارج من الأرض من الواحد؟ ما لم يكن خط؟ أين؟ ده لو كان في مصدق ما اجتمعش يبدأ يطلع المحل بتاعه لوحده وده له الواحد بتاعه لوحده. إذا كان فيه مصدق بير باب زكاة الخارج من الأرض. باب زكاة الخارج من الأرض. يعني دي برضو مسألة مهمة. يعني عرف فحنا معظمنا أرياف ورفيين كلنا. ماشية حتى اللي مقيم في المدينة اللي هائل في الأرياف. مسألة مهمة تعرفوها. زكاة الخارج من الأرض. اللي إحنا بنسموها زكاة الزروع والسمار. زكاة الزروع إيه الزروع معروف. الزروع معروف. غلة قمح رز. السمار الفكة. السمار اللي يا ترى أطلع على إيه وما على إيه؟ هل يا ترى كل ما تخرجه الأرض أطلع عليه ولا يطرف فيه أشياء معينة ولا يطرف فيه أشياء منصوص عليها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأشياء تانية مختلف فيها ولا ما يفرقش بين المتتاق له والمختلف فيه ولا ننظر في الأشياء اللي أخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم أو اللي أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة وناقص عليها ولا نكتفي بالمنصوص عليهم والماء أربعة أصناف المجمع عليها وبقيها ما على هوس ولا إيه نشوف كده كلام أهل العلم يقول أجمعوا على وجوبها في الحمض الشعير طم الزبيب ده بينقله للإجماع ابن المنذر وكذلك ابن عبد البر المنذر شافعي المذهب وابن عبد البر مالكي المذهب اثنين مجتهدين اثنين مجتهدين طيب يب أربع أصناف حنطة يعني بنسميها الغلة يعني الغلة شوف الغلة الغلة الشاعر اللي إيش ما شوف نوشيح اسأل أبوك هيعرف اسأل أبوك اسأل أمك هتعرف الشعير ده كانوا وزرعوا الآباء والأمهات كانوا وزرعوا الشعير حبة سودة كده مش أو صمرة طويلة شوية كده زي حبيت الغلة بس طويلة إحنا مشوف نوشح لكن هو يزرح في الصعيد الآن ويزرح في, إيه في بعض الأماكن الشعير دي مجمعة ليه؟ الحنطة والشعيب الطمر طعم نفس الصورة خلي بالك الطمر مش العناف الطمر مش الليه؟ الطمر مش البلح الطمر مش البلح لا بلح أصفر ولا بلح أخضر ولا بلح سماني ولا بلح لا ده هو الطمر كأنه هو البلح بعد ما يجفف يصير إيه؟ يصير طمر لكن في حال البلح نفسه ما لهوش يبّى عشان برط بعض إخواننا بيختلط عليه حتى من طلبة العلم يقول لك الطمر ما هو إيه ما هو بلح لا مش البلح الطمر ده مجمع عليه البلح لا الطمر الزبيب رأى عن الزبيب مش لإيه مش العنب يبّى عندك كرم عندك عنب عندك حضايق عنب لا أما يجفف العنب إلى زبيب يبّى ده يخرج منه الزكاة يبّى عندنا أربع أصناف متفق عليهم ماشي مجمع عليه مفروش خلاف الحنطة الشعير طم الزبيب يقول الشيخ مرعي رحمه الله تجب في كل مكيل مضخر هنجد العلماء كل واحد منهم نظر نظر غير تام كل واحد منهم نظر نظر البعض قال كل شيء موزون يخرج منه الزكاة والبعض قال كل شيء موزون مو يخرج منه الزكاة بعض قال كل شيء مطعوم يخرج منه الزكاة البعض قال كل شيء مكيل مضخر مطعوم يخرج منه الزكا. البعض لا ضيقه شوي زي الملكي وده اللي إحنا نختاره ونفتبي وده اللي عليه الفتوى اللي هو ما كان مقتاتا ما كان قوتا مطعوما مكيلا مقتاتا ودي أضيق المذاهب اللي مزاهب الملكية وده اللي احنا نفت به وعليه الفتوى تجب في كل مكيل مدخر ده كلام الحنبلة تجب في كل مكيل مدخر من الحب يبقى الحنبلة ذكروا القيود ديت كل مكيل ويكون المكيل ده مدخر يبقى مكيله مدخر تب زي ايه الشيئة كال وتتضخر فاللحن بيه بيتدخروها والناس بتتدخر. يقول من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباquil والكرسين والسمسن والدخن أو الدخن والكروية والكزبرة وبزر القط بزر القط ما جالش القط وبزر القط والكتان بزر الكتان والبطيخ يعني بزر البطيخ ونحو زين. خلاص كده. طيب دي الأشياء اللي ذكرها إحنا قبله. في أشياء عندك ممكن إحنا نعرف. وفي اشياء ما نعرفهاش مش بالحتم لازم كل ما الحنابلة من كام سنه يذكروا الاشياء ديت لازم ايه لازم تعرف لا في اشياء احنا وجدناها ما وجدناش في القاموس اصلا يعني احنا الاشياء دي الواحد بيرجع في القاموس مش ما, ما نعرفهاش ما, ما لهاش معنى او خد وبعدين لها اشياء هي كانت تذكر عندهم معروفه عندهم احنا ما نعرفهاش وفي اشياء معلومة فمش بالحتم لازم بعض الأخوة يكون عنده جمود شوية كده لا لازم أعرف الشيء ده هتستفيد يا تعرف الشيء ده ولا نتعرفوش يعني عرفت كل شيء عشان نتعرف الشيء ده يعني يبقى الغرض المقصود في أشياء معلومة ماشي ممكن تعرفه وفي أشياء مش معلومة كانت على أيامهم معروفة و في أشياء الآن بنزرعها هم ما كانواش إيه يعرفوها ولا بزرعوا يبقى على كل إيه على كل إنسان على حسب العصر لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني مما أخرجنا لكم من الأرض يعني عموم يعني ماشي يعني مما أخرجنا لكم من الأرض يقول عليه الصلاة والسلام فيما ساقت السماء والعيون أو كان عثريا بالثاء عرفش مكتوبها عدكم بالشين ولا بالثاء لا هي بالثاء فيما كان عثريا العشر وفيما سقي بالمطحي نصف العشر ده حديث رواه البخاري يب فيما سقط السماء والعيوش أو كان عثريا كان عثريا يعني نبات وهذا النبات يرو عن طريق الايه يكون منخفض ويروع عن طريق الخنادق كأن الماء بتنزل من السماء وبعدين بتحفر خنادق بالأرض فيصل إليه هذا الإيه يصل إليه هذا الماء دا أو ان هو له جسور طويلة ماشي فيأخذ الماء بالإيه بالجسور يعني مش محتاج راية أو شيء ولكن بيعتمد على الايه على ماء المطر او كان عثريا العشر بطلع العشر ليه لانه ما بيحتاجش كلفة لحد بيجيب له موتور يرويه ولا حد بيجيب له ماء ولكن لا يحتاج كلفة وفيما سقي بالنضح نصف العشر زي حالاتنا كده بتجيب ساقيه مثلا بتجيب موتور بتجيب شيء يبقى نصف العشر طيب ده بالنسبة لهذه الايه الاشياء الحقوق طب من الثمر الفكها يقول ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والصماق لما تقدم وحديث لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوصق حتى يبلغي خمسة أوصق دل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائهما عن غيرهما ده ذكر ابن قدامى في الكاد يقول ولا زكاة في عنب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورموان لعدم هذه الأوصف والله نشوف كده يعني هو هنا يقول من الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفصدق والبندق هم الفقهاء الحنابلة نشوا على القاعده كل ما كيل ايه كل ما كيل متضخن. كل ماكين كيل متضخن. الشافعية يعني فتحوها شوية قال لك كل مطعوم كل ايه كل مطعوم المالك الاحناف فتحوها خالص فتحوها قال لك كل ما تخرجه من الارض كل ما تخرجه الايه الارض اي شيء طالع من الارض يبقى يجب ان ايه أינו يجب ياجب بس نشوف قول أحنا في يعني مخالف ل لفعل النبي عليه كان في أشياء تسرج جدا تخرجها الأرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما كانش فيها منه. خز منها كانش فيها منها والعمال ولا الصحابة كانوا إيه يأخذوا من هذه الإيه الأشياء يبقى إحنا الراجح من كلام نشوف الأشياء اللي هي الأربعة المجمع عليها متفق عليها وما كان في معناها من العلة التي وجد فيه يبقى العلة إيه الحنطة لو بصيت انت في الحنطة وتأملت كده الغلة الغلة ديت بتكال وتوزن الآن عندنا مش كده وتتدخر وتقتات صح بنغبز بيها ونعمل باعيش والأشياء دي صح كده طيب يبقى كذلك الشعير نفس الصورة كذلك الطمر كذلك الطمر دا كان دخل العرب الأساسي من ايه من امرين التمر الطمر والخمر الطمر والايه والخمر الطمر يبا يكون الطمر نجفف يبقى يجعل الإنسان قوة يتدخر مقتات ويكال ويطعم الزبي الزبيب نفس الصورة شيء يجفف بل أم اما يجفف ويصبح جاف الناس بتدخره وبتقتات بيه تقتات بيه ده بالنسبه لاشياء فالعلماء الحقوا ما كان مثله في نفس العله في نفس العله اذا كان ماكيل او موزون مطعوم مدخر مقتات وده مذهب المالكيه وده اللي احنا إيه بناخذ بيه إبا ما كان قوت معنى قوت يعني ما كان يعتمد عليه الإنسان قوت للناس مش فاكهة بتفكه بيها خلاص لا ده قوت بمعنى الإنسان بيعتمد عليه على هذا الشيء سواء كان من الإستمار أو سواء كان من, من الزروع إبا ده ما كان مكيل مطعوم مضخر مقتات وده أضيق المزاهب أضيق المزاهب عكسها مزهب الأحناف اللي هي أوسع, الإيه؟ أوسع المذاهب ولكن ده اللي احنا بنختاره مذهب الملكية لأنه الايه الراجع يعني حتى ابن عبد البر يعني في كتابه التمهيد بيتأدب مع شيخه اللي هو الإمام مالك يعني مؤسس المذهب الملك الإمام مالك كأنه هو بيقول يعني بالنسبة للمشمش أو بالنسبة للتين بالنسبة للتين الإمام مالك رحمه الله مذهبه كما ذكرنا إن ما كان مقتاد الشيء اللي يكون مقتاد مضخر مقتاد مضخر التين تمه هو مقتات ومضخر يجفف ويضخ يجفف إيه ويضخ طبياً طرأ إنه يجفف ويضخ يبقى في الزكاة على قاعدة الح الملكية ولا ما ما فوز زكاة في زكاة. لكن كان ما زال مالك لا التين مف مفهو... التين المجفف ما فوز زكاة فأبن عبد البر بيتأول له يعني مؤدب ابن عبد البر رحمه الله لو ابن حزم كان جابوا أمسكته فلك ابن حزم ابن عبد البر بيتأول الإمام مالك رحمه الله يقول رحمه الله مالك لو كان يعلم لو كان يعلم أن التين يجفف ويقتات، لقال بوجوب جب الزكافي. لقال بوجوب جب ليه الزكافي؟ <تصفيق> <تصفيق> قال ولا زكاة في عنب وزيتون، لا زكاة في عنب. العنب ده كعنب عنب إذا أنت عندك حديقة أرض مثلا أرض فحديقة، فعنب معناه هوش إيه زكاة؟ إلا أن إيه شيء تاني بعد؟ هيب بزكاه نوحتين. زكاة إيه؟ عروض تجار لا تيب زكات عروض تجار بمعنى ان انت خدت الحاضقة العنب بحته يكون انسان ما شاء الله واخد مثلا بلد واخد أرض في العمريه ولا في في البحيرة ولا بتاعه وعنده ما شاء الله كم فدان عشرين فدان زرحو معناب مش هنتخيل يعني نقوله لا مالك زكات مال يقول جزاكم الله خير شوف الدين حلو سهل ازاي جزاكم الله بحب فتوش الشيخ محمد العطلان سهله ويسار لا ده احنا انتو من ناحية يعني الزكات مال تنض الزكاه تنض تتغير مش هيب عليك زكات ايه زرع وسمر ولكن عليك زكاة عروض تجارية بمعنى إن إنت الآن زكاة مال عفو زكاة مال إن إنت أتاخد تبيع الحديقة دي هتبيع العنب هتبيعه كم ألف الله أعلم مائة مت ألف مئتين ألف على حسب هذا المال إذا بلغ النصاب مع الإنسان وحال عليه الحول ووجب عليه أن يخرج زكاة بس زكاة إيه من زرعة وسمر زكاة إيه زكاة مال زكاة مال بخلي بركم الصراطي نفس الصورة عندك مواشي ولكن لم تبلغ النصاب لم تبلغنا البقر مس إن صبوق كم زكرنا ثلاثين إيش كذا طيب ما عندكش ثلاثين عندك خمسة وعشرين علوم زكاة معلومش بس انت تاجر مواشي تاجر دي مسألة مهمة جدا انت تاجر مواشي وبيتجري في السوق بتروح سوق الخميس وسوق ال جميع اللي الأسبوع طيب عنده خمسة وعشرين عنده تسعة وعشرين ما عليكش زكات إيه ما عليكش زكات بهيمة الأعماق ما عليكش ولكن عليه زكات تانية زكات تانية اللي هي زكات إيه زكات إيه زكات عروض التجارة زكاة عروض التجارة بدي التجارة بيتاجر بها يب نشوف هتبيع الحيوانات دي وتقبيض المال ويظل معك عام كامل يب عليك زكاة إيه زكاة عروض التجارة طيب يقول ولا زكاة في عنب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونب وزعور الزعور ماشي ما نعرفش الزعور دي ولا حتى مدرسة الزعور الزعور في لغة العرب إنسان سائل الخلق الزعرور في سيء لغة العرب إنسان اللي إنسان سائل الخلق زي حالتنا كده. الخلق. وزعرور وروما يقول عدم هذه الأوصاف فيه يعني لم لا متدخرة ولا مقتاتة ولازم. وقد روى موسى ابن طلحة أن معاذ لم يأخذ من الخضروات صدق. شوف لم يأخذ من الخضروات صدقه. البداية رد على مين؟ رد على مين؟ الحديث ده بالله. هو أنه مش يعني يريد ما عدتش الكلام كتير يعني موضوع الجلسة تكلمنا مت مرة ومع ذلك برضو إن شاء الله الجلسة القادمة إن شاء الله ربنا أحيانا ألقهم برضو مش مش هتركينه هنا لأتركينه ورا خالص أو, أو مجلوش خالص برواحتون الغرض المقصود برضو في الهدوء كام مرة نتكلم نحن في مجلس علم. مجلس علم الملكة بتتفزع الملكة بتتفزع ماشي فعلا الملك الملكة عالم حسد جدا نبي الصلم يقول إذن الملكة تتأذى ما يتأذى منه بن وآدم إذا كان الإنسان حساس بتأزم الصوتكم الفجدة ما بين الملائكة إذا في أداب لابد إيه لابد الرّاء. يقول المعازل لم يأخذ من خضروات صدق أحد الصحيح. وله عن عائشة معناه وروى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان على له على الطائف. أن أن إيه عندكم؟ مم. طيب هاي تون بقولتني ما مش متشكل عشان كذا أقول لكم عندكم إيه قبله مش قبله قبله حيطانًا فيها تشكل عشان تقصي قبله حيطانًا فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعاف فكتب استأمل في العشر فكتب إليه عمر ليس عليه ليس عليه وهي من العضاء كلها فليس عليها عشر فليس عليها عشر هذا إذا الشيخ الألباني يعني بيقول لم أقف عليهم على إسناد يقول انما تجب فيما تجب بشرطين يبقى زكاة الزرع والسمار تجب بيه بشرطين نعرفنا ثلاث شروط في زكاة إيه؟ سيمة سائمة الأعوام طيب بالنسبة لزكاة الزرع والسمار في شروط لابد أن تتوفر لابد أن تتوفر توفرت الشروط وجبت إيه وجبت الزكاة ايه شروط ديت يقول تجب فيما تجب بشرطين الأول أن يبلغ نصاب أن يبلغ إيه؟ نصاب وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر شوف بعد تصفية الحب يعني أنا مش هاخد الحب زي ما هو كده أطلعه إيه إحنا بنعمل إيه كفلحين؟ بناخد الغلة بنضمها وندرس صح؟ فبطلحاش في نفس الإيه؟ السنابل كده؟ باخد الرز بعمل في إيه؟ بضمه إيه؟ وأدرسه صح؟ مش إحنا بنعمل كده؟ ده المقصد يقول بعد تصفية الحب وجفاف الثمر، جفاف الثمر يعني إحنا برضو من أهل إريث كفالحين بالنسبة للرز إحنا بنسميه عندنا قبل ما يبقى يشتد نسميه لبن، مش كده؟ نسميه لبن. يبقى هل تخرج الزكاة وهو بالحلا ديت؟ لا، لكن لما يشتد الحب يشتد الحب بعد ذلك إيه؟ تقدره وتخرج الزكاة المال الزكاة اللي السمر أو الزروع. قال بعد تصفيات الحب وجفاف الثمر، وجفاف الإيه؟ الثمر. يعني القدر كان 5 اوزق 5 طبعا هنا برضه 5 في تكون 5 اوزق عباره عن كام قال وهي 300 صاع 300 صاع 5 اوزق 300 صاع لان الوزقه 60 صاعاً, صاعا اجماع لنص الخبر روال إمام احمد وابن ماجي. ده اللي هو بيقوله هيبقى خمسة أوصق يبقى النصاب كان بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة أوصق طب الوسق كان يقول وهي ال ال على بعضها كلها تبقى 30 صاع ثلاثين صاع 300 صاع يعني في صاع الوسق يا ترى هيبقى عبارة عن إيه الوسق هيبقى عبارة عن إيه هنا يقول لازك ماشين إلا أن تبلغ خمسة أوصق إلا ان تبلغ خمسة إيه؟ خمسة او طيب الوصق الخمسه او ثقاته تبقى 300 ايه طب الوسق 60 صاع يبقى الخمسة تب 5 في في بكام ب مش كده طب الصاع نفسه بقى الصاع نفسه هيقدر بكام يا ترى بتختلف صاع الطمر بخلاف صاع الأرز بخلاف صاع القمح بخلاف صاع الشعير بخلاف صاع الزبيب بتختلف الأشياء اللي ماشي عندنا غالبا كاهل هيبقى قمح ورز مش كده؟ غلة ورز الغلة تقريباً هتبقى حوالي 600 كيلو ماشي؟ يخرج الإنسان عليها إيه؟ زكاة المال هتبقى نصف إيه؟ نصف العشر كذلك برضو بالنسبة للرز هيبقى يا ترى حوالي كان هيبقى الرز هيبقى الغلة هتبقى 600 لو إحنا ذكرنا إن الصاع تقريبا هيبقى كيلو وربع كيلو إيه؟ كيلو وربع أو كيلو ونص كيلو ونص أو كيلو المسألة يا إخواني تقريبية مش تحديدية الورقة اللي هم بيحطوها كل سنة في الدي مش شرط بالحتم اللازم لازم يكون منصاب لا هتلاقي كتير من العلماء جدا يختلف يزود ماشي في الصاع يقلل في الصاع العلماء المتأخرين المتقدمين المعاصرين كل واحد بي بيحط شيء اجتهادي مش منصوص عليه ولكن الصاع يختلف ماشي صاع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الغرض المقصود مش شرط بالحتم اللازم ممكن يبقى كيلو و تلتمية كيلو و متين كيلو و ربعمية كيلو و كذا فتقريبا هيدبقى الصاع حوالي كيلو و مثلا كيلو ايه و طيب ده بالنسبة او كيلو ربع كيلو ايه كيلو ربع ده بالنسبة للصاع تب الاراديب كفلاحين كلهم أنت ممكن تكون فاريد فقالوا ولد عند كم أردب عند ست أردب ثمان أردب خمس أردب أردبين أطلع على كام قالوا وبالأردب ستة وربع ستة إيه ستة وربع الأردب بدي تريح الناس الفلاحين وتريح التجار تريح ليه التجار يبقى لو حسبناها بالأردب هيبقى ستة وربع ستة وربع طب الأردب يا ترى كم كيلو الأردب معروف عن معروف مية كيلو الأردب كيلو اا و12 كيله الارادب ب12 كيله كيله مش كيلو مش و 150 كيلو كيلو طيب ده بالنسبة للارادب يبقى عندك 6 ارادب ونص لو 6 ارادب بربع 6 ارادب بربع لو قلنا الارادب ب150 يبقى تقريبا كم كيلو 900 مش كده يبقى لو ان الانسان ملك نصاب ملك نصاب بقدر 900 كيلو يبقى يخرج عن الايه يخرج عليه الزكاه يب 900 من 800 من أقل أكسر يبقى المسألة تقريبية مش تحديدية يبقى يجب عليك أن تخرج هذا الإيم هذا المقدار اللي هو نص العشر أو العشر أو العشر على حسب ما تسقى على حسب ما تسقى الأرض. ذكر أشي... لنا أشياء إحنا نعرفهاش قالوا بالرات العراقي 1000 و ٦٠٠. إيش عارفين احنا الرات العراقي؟ ده ما قايل ومساقيل بالنسبله على أيامهم كانوا معروف كان معروف. هم ما كانوش يعرفوا الأرداب ما كانوش يعرفوا ال الأشياء دي. إذا إحنا نذكر الأشياء اللي احنا نعرفها الأشياء القريبة بالنسب لنا إيه؟ الأرداب مش بالحتمي لازم لازم تعرف الرات احنا بنعرف شرط اللي هو اللي إيه؟ بيذكره هنا على عهده مساقيل معينة مكايل قايل معينة بالزمان على عهده يعني سيدك وستك وال والدماء وأبوك أمك مش كاتموا الأشياء دي موجودة ولا مسمعوش عنها ما تسمعوش تدرسها شامور تدرس ما تسمعوش عن الإيه عن الربع وخذ ملك والكيله والأشياء دي يبقى كل ما كل زمان له المساقيل بتاعت؟ بتاعته له المكاييل بتاعته لكن المكاييل بتاعتنا الآن الكلوهات والإيه والأراضيب الكلوهات والإيه والأراضيب يبقى عندنا بالأراضيب ستة ورب يقول الثاني لحديث أبي سعيد مرفوعا ليس في مدن الخمسة أوص صدق خمسة أوص قلوا مكام قلتوميت إيه تلتميت صاع ليس في دون ذلك صدقة الشرط الثاني أن يكون مالك للنصاب وقت وجبها وقت وجبه. يكون مالك للنصاب وقت الوجوب وقت الإيه وقت الوجوب إب وقت ما يجب عليك لابد أن تكون مالك للنصاب طيب واجب عليك ومع ذلك ما تشملك للنصاب إب عليك زكاة ما عليكش طب وقت الوجوب إيه يقول فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد في الحب إيه؟ إذا اشتد اشتد يعني أمكن أكله أمكن إيه أمكن حصاده وأمكن أكله في الحب إذا اشتد طب الثمر إذا بدأ صلاحه، مش هتجع على عنب وهو لسه أخضر مش هتجع على البلح وهو لسه أخضر مش هتجع على الرز وهو لسه لبن واخد بلق أو القمح واطلع عليه لا لسه ما اشتدش لم يحصد بعد ولم يشتد بعد يبقى وقت الوجوب إذا اشتد الحب وفي الثمر إذا بدأ صلاحه، لأنه حينئذ يقصد الأكل والاقتيات بهم فأشبه اليابس قاله في الكافي قدام يعني وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل شوف يخرس عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل قبل أن يؤكل منه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود يخرس الخرس من التخمين يخش عبد الله بن رواحة إلى أي وستان إلى أي حقل يشوف كذا يخمن تقريبا كذا تقريبا المكان ده في كم في سبع رديب في تمان رديب في تسعة رديب خلهم تمان طيب تمان رديب علامهم عليه كذا علامهم عليه بالحب بالسنابل بتاعته طيب في الفترة على ما على ما ممكن واحد يجيله يأكله منه ممكن واحد يعني يتصدق به ممكن كذا ممكن كذا فما يذهب إليه مرة سنية يقول له أنت كان عندك حوالي ثمانية في الحقل بعد التصفية وبعد إش الحب ممكن يبو كان يبو ست ممكن يبو سبعة واخد بلة مش يظل ثمانية ثمانية أو تسعة تسعة لا بل خرص مع التخمين تخمين تخمين والتقدير قد يزد وقد إيه قد يزد وقد ينقص يبال حسب قال فيخرس عليهم النخ حين يطيب قبلني قبل أن يأكل من طيب أحياناً ال الناس الفلاحين عارفين الشيء ده ممكن بعد أنت ما تحصد الحصاد أو تجمع السمار بعض الناس بيزابي الحقل يعمل إيه يلتقط السنابل يلتقط السنبل من الأرض ممكن يزابي الحقل دي يلتقط من يزابي الحقل ذي يلتقط من يجمع عنده ماشي سمار كثيرة أو زرخ كثيرة يا طر على هذا ولا من هذا الزكاة ده اللي بيذكره يقول فلا زكاتة فيما يلقطه اللقات من السنبل فلا زكاتة فيما إيه؟ يلقطوا اللقاته من السنبول، وما يأخذه أجرا بحصاده، يعني إيه؟ برضو إحنا أنا بضرب لك أمثلة واقعية، تقرب لك أمثلة بقريب لك. أمثل. أنت ممكن بي بي عندك أرض، عندك محصول غل مثلا جيب اثنين ثلاثة وخذ بالك من على المزلجان تقول لهم تعالوا واحصدوا الأرض دي يحصل، وأنا هديكم مثلاً أردا أو نص أردا، مش ده بيحصل؟ طيب أنا بحصد. أنا واحد أجف على المزلجان هوا هتجيبني أشتغل عندك وأخذ بلك شيء شرف وأخذ بلك وأحصد لك الأرض بتاحتك واسيبك وأحصد الأرض الثانية واسيبك أصد يبقى ما شاء الله تكون عندي خمس ألدب علوم زكاة ده اللي إيه ده اللي بيذكره يقول وما يأخذه أجرة بحصاده أو يوهب له يوهب له يعني واحد إدىك وعد هبة إدىك هدية إدىك عطية إدىك منح إدىك شيء وتجمع معك يب بدهم علوش يقول الإمام أحمد هو بمنزلة المباحات ليس فيها صدق طب ليه ليس فيها صدق ليه برضو النزر إيه متجمع عنده المقداره لا يمتلك ذا ترك الجزا ما أجر أجر ما سبحان يا نعم يعني ليس بزارع يعنيه برضه انت جربت شوية يعنيه برضه هو أما كل يحق والدكتور يمر عليه واخد بالك وهو فقير مسي كلنا فقراء فهو يقول يا المشيخ دولت عندهم فلوس بيتنموا على فلوس واستغطوا بفلوس طيب يحيد أنه هنا لنبقى أي حاجة بالك. فنفسه تتشوف وتطوق لما عندي شايف الأرض. الأرض لكن لو الدكتور شايفني طفح الدم عزكم الله انصح القول يعني ماشي واللفز خطأ واخد بالك أروح أتأجر عن ده وأجمع الأموال يبه هو نفسه أنا أصعب عليه يبه نفسه لا تطوق إليه لي الذي عندي يبه نفس الفقر تطوق إليه لي الأشياء الممتلكة اللي هي الموجودة المزروعة يسقى بلا كلفة أو كلفة العشر وفم يسقى بكلفة نصف العشر لحديث ابن عمر مرفوعا فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر لحديث والإمام أحمد والبقاري والنسائي وأبي داود وابن ماجه فيما سقط السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالثواني والنطح نصف العشر يبقى الأشياء اللي فيها كلفه فيها يعني اجره فيها يدفع فيها مال يبقى الشريعه رحيم الشريعه رحيم ان مبنى الذكاء اصلا على ايه على امرين الزكاة على امرين الامر الاول وهو المواساه والأمر الثاني وهو الرفق المواساه والرفق المواساه بمن الموساة بمن بالفقير مش كده نوسيك نعطيه جزء من مال الغني والرفق بمال الغني مش عشان أنا غني هتجي على أجود شيء عندي في المال وتأخذه أو هتأتي على أفضل الأموال وتأخذه لا يبقى أنت هنراعيك أنت كغني تعطي الشيء عن طيب نفس عن سماحة نفس وإن كان فرض ولكن تعطيه عن سماحة نفس وإنت كفقير هو أوسيك هو أوسيك فأعطيك بعض, بعض مال طيب الآن أنا بأكلف على الأرض بصرف عليها برويها بأفعل الشيء يبقى هنأخذ نصف العشر يبقى النصاب كان المقدار كان يبقى نصف العشر لا والله ده هو الأرض موجودة والسماء تمطر فتسقل إيه فتسقل الأرض يبقى العشر يب يبقى فيما سقيا بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر ويجب إخراج زكاة الحب مصفة يجب إخراج زكاة الحب مصف والثمر يابس يبقى الحب يبقى إيه مصفة <تع Feniley> الثمر <هبة> يابسي الحب مصف يعني إيه زي ما ذكرت لك من شوية عند اجتداد حبه يعني يؤكي الآن لا تأتي على زروع مثلا ولسه ال ال ال ال ال ال ال الأرز مثلا فيه لبن أو شيء لم يشتاد وإيه وتخرج منه لا إبا لو أخرجت منه الآن يبقى صدقة وليس زكاة صدقة وليس إيه وليس زكاة يبقى يجب إخراج زكاة الحب مصفة والثمر يابس <يبصير> والثمر إيه يابس الثمر اللي هو الفاكهه ايه بلا بد يكون يابس ببد أن يكون يابس طب سلمنا انسان حال ما عنده بلح لم يجفف لم يجفف وبعدين النخل ما شاء الله عليه ففلان بياتيه وفلان بياتيه فيجمع من هذا النخل ويعطي الفقراء ده يحسبها بعد ما يشتد وبعد ما ييبس وبعد ما يصير طم يحسب اللي اخرجهم الزكاه اللي ما يحسبوش يحسبه لا ما يحسبوش ما يحسب بعض الناس يفعل كده لا ما يب يقول يجب إخراج زكاة الحد مصف يجب وجوب مصف والثمر يابس لما روى الضرق قطني عن عتاب بن أسيد أنا النبي السلام أمره أن يخرص العنب يخرص الآيه يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر كما يخرص الطمر ده حديث ضعيف والمعنى عليه قالوا لو يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس وقيس الباقي عليهم اهو فلو خالف هو اخرج رطبا لم يجزئه لو خالف واخرج رطبا لم يجزئه ويقع ايه يقع نافلا يقع نافلا في صورة قريبة من كده بعض الناس وبطلع زكاه ماله بيطلع زكاه ماله ما بينويش ان ما بينويش انها ولكن بيطلعها صدقة يعني فلان فقير أتاه او فلان فقير أتاه فيخرج له هذا المال بس بنيه الصدقة وبعدين أقول بعد كده خلاص ما يميزكتم مال لا لابد من ليه لابد مني فهو أخرج الآن ولا ما شين هو أخرج الآن ولكن أخرج يا ترى ما يجب عليه ولا ما لا يجب عليه ما لا يجب عليه الواجب عليه أن يكون الحب مشتد أن يكون الصمر يابس طب هو طلع رطب طلع أخضر الآن طيب ما يخصمش الآن بعده بعد ما يشتد الحب أو الصمر لا يخص يقول واقع نفلا لما تقدم وسن الإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدأ صلاحها ويكفي واحد ويكفي واحد يعني مش شرط الناس كلها تروح يكفي واحد وشرط كونه أو شرط كونه مسلما أمينا خبير بل يجمع العامل بتاع الصدقة الجابل الصدقة يكون إيه؟ يكون مسلم يكون أمين يكون خبير يكون إيه؟ يكون أمين ويكون خبير خبير بمعنى بهذه الأشياء على الأقل بهذه الأشياء التي يجمع لما تقدم وممن يرى الخالص عمر وسهل بن أبي حثمة والقاس بن محمد ومالك والشفعي وأكثر العلم وأجراته على رب الثمرة أجراته على رب الثمر أجرت من الخالص على رب الثمرة لعمله في ماله عملا مأذنا فيه ويجب عليه بعث السعاه قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر لفعله عليه الصلاة والسلام يجب على من، على الوالي، على الأمير، على الرئيس، على الحاكم، بعث السعاه قرب الوجوب، قرب الوجوب الإيه، الزكاة يعني، لقبض زكاة المال الظاهر، ويجتمع العش والخراج في الأرض الخارجية. قال ويجتمع العش الزكاة يعني والخراج في الأرض الخارجية، أرض الخارجية اللي هي فوتعة عنوية يعني، لو تفوتعة إيه، عنوية يعني، يب الخراج يؤخذ ويصرف في مصلح الأئمة المسلمين والخراج اللي بتسمى ضريبة الأطيان اللي إحنا إيه؟ ضريبة الأطيان يقول يجتمع فيها العشر والخراج في الأرض الخراجية في غلتها في غلتها والخراج وهي ما فتحت عنوة وهي ما فتحت عنوة الأرض يعني يقول والخراج في رقبتها وهي إذا بع الرف وهي ما فتحت عنوة فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين أو لم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق وما جلا عنها أهلها خوفا منها وما جلا عنها أهلها زهبوا يعني خوفا منها أو منا وما صلحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخرار ونقرها معهم بالخرار نقرها معهم بالخرار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مين؟ مع أهل خيبر كان أهل خيبر يهود لهم يعني دربه ولهم شيء معرفة بالزراعة والصحابة كانش يعرفوا الزراعة ولا إجلاع ولا يعرفوا هذه الأشياء فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر عليه؟ على هذه الأرض ولنا النصف ولنا النصف إبا هم كانوا بيأخذوا النصف وحن نأخذوا الإيه والصحابة النصف طيب أحياناً بيكون في الدولة يعني أماكن خراجية أو أماكن اللي احنا بسمها ضريبة أطيان يفرض على أماكن معين وعلى أراضي معين هل يجوز لأحد الرعي يقول لهم طيب أنتو الحكومة عاوزة تأخذ كم من ناس ديك والله عاوزة تأخذ مليون اتنين مليون خلاص ملكمش أنا هبعت لكم مليون. ويدي الحكومة 2 مليون للدولة وبعد كده يذهب للناس يجب منه, يجبي منه اللي هو اللي بذكره يقول وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل تضمين يعني تضمين يعني يكون بالضمان يعني يكون بالضمان إنسان يدفع للدولة ثم يذهب للناس يذهب للناس الأراضي الخراجية بتاعتهم هات 5 هات 10 هات 20 طيب أما يذهب للناس هو ايه المتصور اللي عليه 5 هياخد منه 10 اللي عليه عشر يأخذ منه خمستاش إذا بدأت باطل دبات معناه يقول تضمين أموال العشر والأرض الخارجية باطل نص عليه لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد في تملك ما زاد وغرم ما نقص وهذا منافل لموضوع العمالة أو العمالة وحكم الأمانة وسورة لمة أحمد رحمه الله في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر القبالات أو القبالات القبالات ربا قال هو أن يستقبل القرية وفيها العلوج وفيها العلوج والنخل فسماه ربا فسماه ربا. شوف ذكرت لك من شو نفس الكلام أن يستقبل قرية يروح القرية تعالى 100 تعالى 50 تعالى 40 يستقبل إيه القرية وفيها العلوج العلوج جمع الج جمع إيه؟ جمع الج كأن العلج الذي يعالج العمل ويعمل إيه ويعمل هذا الإيه العمل يعمل في الأرض يعمل في كذا يبي استقبلهم وقبل ذلك يدفع ما عليهم لمين للدولة للدولة طب يدفع 2 مليون هيجبي من الناس كم هيجبي 3 مليون أو 4 مليون ده اللي سمي الإمام أحمد ربا ويفتي به إيه وإن كان الشيخ الألباني يقول رحمه الله لم أخط على إسناد قال فسمه ربا أي في حكم في البطلا وعن ابن عباس قال إياكم والربا ألا وهي القبلات؟ ألا وهي الذل والصغار ألا وهي الذل والصعا؟ قبِّل العسل بقى عشان نختم العسل يطلع لي زكاه ولا معنوز زكاه؟ إنسان عنده منحل، عنده منحل أو عنده مجموعة مناحل هل يطلع على عسل زكاه ولا ما يطلعش زكاه؟ المسألة مختلفة فيه جمهور أهل العلم على أن العسل ليس في زكاه ليس في زكاه بينما زابل الإمام أحمد رحمه الله إلى أن العسل في زكاه نشوف كذا مزابل حنبلا يقول وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون رطلا عراقي مئة وستون رطلا عراقي نص عليه الإمام أحمد يعني. لحديث عمر بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في زمانه كان يأخذ في زمانه كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر, من كل عشر قرب قربة من أوسطه القربة دي غريبة يعني القربة دي قد تكون قربة عظيمة وقد تكون قربة يسيرة فكون الشيء النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الشيء يوجب الشيء ده بلا شك لابد إنه يكون محدد شوف إذا بلغ الماء قلتيه محددة ولا مش محددة عشر قرب عندنا قربة كبيرة وقربة إيه صغيرة لذلك بعض العلماء ضعف الإيه ضعف الحديث فمن قال بوجوب زكاة العسل أخذ بتصحيح الحديث اللي خذ بتصحيح الحديث الحنابلة قالوا بإيه بوجوب العسل أو زكاة العسل اللي قال بالحديث ضعيف أصلا لأن القربة كبيرة وصغيرة لم يأخذ هذا كلام إيه؟ الجماهير وإن كان حديث الصحاب الشيخ رحمه الله والإمام نور ضعف قال وقال إمام أحمد أخذ عمر منهم الزكاة وقال أثرم قلت ذلك على أنهم يطوعون أو يطوعون قال لا بل أخذ منهم يتطوعون يعني إيه يعطي صدقة يعني قال لا بل أخذ منهم أخذ إيه؟ منهم وجوبا يعني وروى الجزّاني عن عمر أن رسول الله عليه وسلم أقطع لنواديا باليمن فيه خلايا من النحل وإن نجد ناسا يسرقونها فقال عمر إذا أديتم صدقاتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناهلكم لكم قالوا الفرق ستة عشر رطلا عرقيا الحدث الشق الباني بيقول إيه لا مؤقف عليه الفرق عبارة عن إيه الفرق يعني إناء يسع ثلاث آصعة إناء كبير يسع تلات إيه تلات آصعة عشرة أفراق هيبوا حوالي كم هيبوا حوالي ثلاثين صاع هيبوا حوالي كام؟ 30 صاع طب الصح كم الصاع من العسل هيعمل حوالي أربعة كيلو هيعمل حوالي إيه؟ 4 كيلو. على هذا الشيء يبى نصاب العسل كم تقريبا هيبه مائة وعشرين 120 كيلو من العسل مائة وعشرين كيلو من العسل الإمام النووي رح يملأ في المجموع بيذكر المسألة ويذكر كلام أهل العلم فيها ويميل إنما فيش ما فيش إيه ما فيش زكاة في العسل ولا شيء وكمان الحديث هي الحديث ضعيف لكن الأحبط الأحبط فيها طالما مسألة عبادة هو زكاه وزي العبادات يبقى الأحبط يخرج الإنسان يعني زكاة الإيه زكاة العسل يقول وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع وجوبه الدين يبقى الركاز انت بتفحر في بيتك بتروح تفحر في بيتك بتروح لك في مكان فيك, في مكان كذا في مكان كذا بتحفر في الأرض بتبني أرض بتعمل أساس وجدت ايه دفن جاهلين دفن جاهل وجدت كنز طلحت تماثيل مثلا تعمل ايه واخد بلك قبل كده النظام المخلوع ده لو لقيت يعني ايه هيجوا ياخدوك على طول واخد بلك هتاخد الشيء ده هيجوا ايه يقبضوا عليه طيب كحكم شرعي ايه حكم شرعي من وجد شيئا يملكه يملكه طب لو الدولة خذت منه إذا يحرم يحرم الدولة تأخذ منه لكن لو الدولة خذت منه يجب على الدولة وجوب لو شرع مطبق ونسأل الله تبارك وتعالى أن مطبق في نشره يبى الدولة تأخذ منه تحطه في متحف تحطه في كذا تحطه في أسر تتشيره تتكسره ولكن يجب على الدولة إن تعوضه تعوض دَتَمَلُ كَام التِمْسَلُ دَتَمَلُ كذا الرِّكَزُ دَتَمَلُ كذا خذ الركاز. طب انا ما طلع الرِّكَز أطلع في كام قال صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس وفي الركاز الخمس يبدأ دفن الجاهلية أنا بحفر في الأرض بعمل أساس طلحت ركاز طلحت ذهب طلحت مناجم طلحت كذا يبدأ مجرد ما طلحت بتأخذ إيه بتطلع على خمس ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه